وابتلوا اليتاما حتى إنِهُ كََ فاحشَتَ وَمَ قتَ وَسَ أَسَبلَ حُرّمَ عَلَكُم أَُّهاتُكُم بنات الأخ وبنات الأُختِ وأمهاتكم التي أرض Der دخلت صنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم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 ضكُم مِم بَعْض فَنكِحُهُ النَّ بإذنأَهِهَِّ وَآتُهَُّ أُجُورَهَُّ بِالمَرُوفِ مُحصناتٍ وَييرَ مُسَافِحات مُحصنَاتٍ عيْرَ مُسافِحاتِ وَلَا مُتَّخِذاتِ أَخْدَان.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 إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوك بارا نُكَفرِركُم سَاتِكُم نُكَفشِركُم سَاتِكُم وَنُدَخِكُم مُدَخَلَ كَريمَا وَل تَتَمَن النَّو مَا فَفضضَّلَ اللهَّهُ بِه بَضَكُم عَ بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كَانَ بكل شيء عليما ولكل جعلنا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 بِمَا فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعذروهن نفعهن وضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقًا بَيْنَهُمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا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 بيل حتى تغتسلوا وان سحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا وفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضل السبيل والله وعلموا بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا بنا الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون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 لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ وَلَكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بما لَا مُصَدِّقَ لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أن تُطْمَسَ وُجُوهُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تُطْمَسَ وُجُوهُهَا فَنُرَدُّهَا عَلَىٰ آدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كما لعنا أصحاب السبت وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِسْمًا عَظِيمًا لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا اُنظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ اسْمًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَأَطَاعُوا وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى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 ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا ذَنُو وَيرَاهَا لِيَذُوقَ الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا قَالِ دِينٌ فِيهَا أَبَدًا لهم إن الله لعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا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 أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضل لهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ وَمَا كُلُهُمْ فِي اَنْفُسِهِمْ وَكُلُهُمْ فِي اَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أن كَمَا كَفَى مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُونَ تَسْلِيمًا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا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 سُنَاءُؤُ لَائِ تَرِفِقَا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا سَبَاتًا أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا وَإِن مِنْ كُمْ لَمَن يَبْطِئَن فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِلَّا إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ سَيَكُونُ بَيْنَكُم وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي لَقُولَ لَنَّكَ أَلَمْ أن تَكُنْ بَيْنَكُم وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا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 ون فيِي سَبيل لللهِ وَمُسطَغ فينَ مِن الرجَال وَِّسَاءِ وَ إدَان الذيينَ يقولون الذيينَ يقولونَ رَن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 شيطانك كان ضعيفا الم تر الى الذين قيل لهم كف ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلم ما كتب عليهم القتال اذا فريقم من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 le mm -hmm. euh... وَلَو رَدُّوه إلى الرَّسُولِ وَإِلَ أُلِأَمررِ مِنهُم لَعَمَهَُّذينَ يَسْتَم بِقُونَهُ مِنهُْدْ وَلَو لَا فَبُّ اللهَِّ عَلَكُم وَرَرحمَتُ لَ التَّبَعَتُمُ الشَّيطلَ إِآقَاللَ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يُكَفِّئَ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا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 وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها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 دول لو تكفرون كما كفروا فتكونون س إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهما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 ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وغضب الله يَنُونُ وَلاَ تَقُولُوا لِمَن أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مغانم كثيرة.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 على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وَكَانَ اللهَّ وَفُورَ الرَّحيِيمَا إِن الذيينََةَ وَفَّومُ الْ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 مَن يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ فَوَّرًا رَحِيمًا وَإِذَا ضُرِبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ نَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ إن إِن خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقُمْ فَ فَتُمِّنْهُمْ مَعَكَ وَيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا خذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو توفدون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذنب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 مَن وَقْعُهُ وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا طَمْأَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تهنوا فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتعلم قوم بين الناس بما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 كان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاه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 بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِذَا دُعُوا مِن دونه بِمَا فُرِضَ وَلَا ضِلَّ انَّهُمْ وَلَا مُنِيًّا لَّهُمْ وَلَا آمِرًا لَّهُمْ فَلَا يَبْتَكُنَ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمِرًا يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسران مبينا يعده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 الذين يتخذون وَنَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَن إِذَا سَمِعْتُم آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى تَهَرَّبُوا صُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنْ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوَذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يؤمنون قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين السبب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 وَكَانََ اللهَّهُ غَفُورَ الرَّحيِمَا يَسْأَلُ كَأَهْلُ الْكِتابَابِ أَن تُ نَزّلَ عَلَيْهِم كِتابَابَم مِنَ السَّمَ فَقَدَ سَأَلُ مُسَ أَكبرَرَ منِن ذَِكَ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 وَرَفَعنَا فَووقَهُ مُ الطُورَ بِمِسَاقِهِم وَكُلناَا لَهُ مُدُخُلُ الْبَابَسُجَّدَ وَكُلناَا لَهُم لا تَعَدُوا فِي السَّبتْ وَكُلناَا لَهُم لا تَعَدُ في السَّبتِ وَأَخَزْناامِنهُمْ م سَاقًَا غَلِيهَ. فَبِمَا نَقُْضِهِم مِ سَاقَهُم وَكُفِْهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الأأَمبََا أَبِ وَيرِ حَّ وَقَلهِمْ قَطْ لِهِمُ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 فَبِغِلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَدَوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كثيرا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 مِن قَبللِك وَالْمُوقمَِ الص الصلَاتَ وَمُؤتُونَ الزَّكَةَ وَمُؤمنِونَ بِاللارِ وَالْيَومِآافِر أُولائكَ سَنؤتيهِم أَجرًا ععَظمَا إِ أَو حَنَا إلَكَكَمَا أَو إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان اتَينا داوودَ ذَكْرَ زَبُورٍ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لألا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 قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فِي في رحمة منه وفضل فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنмرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أسنتين فلهم السلسان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونسانا والله بكل شيء علي